حلي بُمي ابو الحسن اشرب وهمض العطشان حلي بُمي يا ابو الحسن وهمض العطشان وسمك من يجي طاري يا علي وسمك من يجي طاري يا علي يا يروق القلب اذا اسمع اذا اسمع ذكر عنكم حياتي تهجر الاحزان ومصايبكم مصايبكم على روحي تجيل لا تجيل كلها جذامي احبك احبك يا وصي احمد وقلبي يشوفك شفقان شفقان اقسم لك يا داحل باب بالكوثر ولالعالم فرحه فاطمه الزهراء فرحك فاطمه الزهراء ما يحملها اي انسان وبمولدك مولاتي مولاتي مولاتي تسعد كل ايامي امامي امامي يا حسن يا مجتبى يا تاج هالاكوان انا فداك بروحي انا فداك بروحي لو تقطع الاسهمي الاسهمي وحسيان وحسيان وحسيان وحسيان وحسين الصبور يا قدوه الانسان يا قدوه الانسان يا سيدي كل شي كل شي كل شي عتك دم تروي قلبك الظامئ